كذلك زينا للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم رسولهم بالبينات وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 قُلِ اللَّهُ أسرع مكراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُرُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحٌ بِهَا وفرحوا بها جاءت هارج عاصف و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وضن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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فك فابل الله شهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبل كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترضون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 تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهذل عمي ولو كانوا لا يبصرون.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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسرن دامت لما رأوا العذاب وقضي بينهم وأسرن دامت لما رأوا العذاب وقضي بينه بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وما تكونوا في شأنه وما تتلوا منه من القرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفغن فيه وما يعزب عرببك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 قالوا اتخذ الله ولدا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 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّهُ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْفِرُونَ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عودنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وقال موسى يا قوم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فعليه توكَلُوا فعليه توكَلُ إِن كُنتُم مُسلمين فقالوا على الله توكَلْنا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 وما تُقن الآيات وَالنُّذُر عَلَى قُومٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظَرُّونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظَرُّ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظَرِّينَ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك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 بَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ أَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَاتِنَا أَبَدًا م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 دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في كل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 وحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم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 Allahümme. Allah, Allah b dyei Allah, Moh alla humana av bo Allah Allah